ولا زال حديثنا موصولاً بماذا؟ بالدرس الماضي حول القاعدة الضرورات تبيح المحضورات. المحضورات بشرط عدم نقصانها عنها وأيضاً ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها وأيضاً الضرر يزال وأيضاً لا عبرة لماذا؟ تنبش... بالظن بلدني. البين خطأه والرخص لا تنات بالمعاصي والرخص لا تنات بالشك أيضاً والرخص لا تنات بالمعاصي والرخص لا تنات بالشك, بالشك طيب ذكرنا أيضاً وأطلنا نعم رلو. أي ذكرنا فعلا. مسألة الظن ومسألة الشك وذكرنا الفرق بينهما وذكرنا بعض الأبيات التي قلت في منظومة الورقات والظن طبعا يعني أقسام ولهذا هذا إن شاء الله سنرجع الحديثة على أقسام الظن الظن الواجب والظن المحرم والظن المطلوب والظن المباح إن بعض الظن إثمذ والبعض الآخر ليس إثما إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا ثم اليوم ان شاء الله عندنا وقفنا على مسألة أخذ نبات الحشيش أو الحرام نبات الحرام لعلف البهائم لعلف البهائم يجوز أخذه لعلف البهائم لكن لا يجوز الزرعاد الحشش لكن لا يجوز ماذا؟ لا يجوز أخذه لبيعه لمن يعرف به دوابه يمكن أن يستعمله هو لدوابه قد أجاز ذلك العلماء لكن أن يبيعه لا كما قالوا في مسألة يوجد الان بعض الوصفات يضعون فيها ذريعه ماذا الحشيش فهذه العلماء افتوا بالجواز إذا لم يكن هناك بديل اذا لم يكن هناك بديل وهذه غالبا تصح لماذا لسقوط الشعر لسقوط الشعر فقالوا لمثل هذا, يجوز لمثل هذا يجوز كذلك مما يدخل في هذه القاعدة تحت هذه القاعدة مسألة كسب الحجام مسألة كسب الحجام نعم كذلك كسب الحجام اختلف فيه العلماء لأنه ورد فيه النهي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أطعمه رقيقك أطعمه رقيق رقيقك واعلفه نواضحك أو ناضحك أطعمه رقيقك هذا الحديث رواه الترمذي وقال الترمذي حديث صحيح وفي رواية قال حديث حسن في بعض النسخ وفي بعض النسخ جمع بينهما في نصر أنه قال حديث حسن وفي نصر قال بأنه حديث صحيح وفي نصر قال حديث حسن صحيح وصحح ابن حبان أن النبي لما عليه الصلاة والسلام لما سئل عن كسب الحجان الحجان الفاصد الذي يستخرج الدم المضر للإنسان هذا الذي يأخذه هذا الجعل هذه الأجرة التي يأخذها اختلف فيها العلماء اختلافا كبيرا فمن العلماء من قال هي حرام لكن هذا القول ضعيف جدا بل أقل ما يقال أن يقال بأنه مكروه بأن هذا الجوع مكره والدليل على كوني أنه لا ينصرف إلى الحرمة ما ورد في الصليحين لأن من القواعد المسلمة غالبا عند علماء الأصول أنهم يقولون النهي يقتضي الفساد وطبعا بقيوده بقيوده إذا كان يعود للشرط يقتضي الفساد يعود للشرط أو للذات أما إذا كان يعود لغيرهما فلا مثال ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الإنسان عاريا فهذا سطر العورة سطر العورة كيف هو فأي حديث وجدناه مثلا ينهى عن ماذا ينهى عن كون الإنسان يصلي بادي العورة بادي العورة فماذا نقول له هذا الشرط فإذا صلى متعمدا مكشوف الأوراث فنقول له صلاتك باطلة وأما إن عاد النهي إلى الذات نهى عن صيام العيدين فإذا صام العيدين نقول صيامه باطل صيامه باطل لأنه يعود النهي إلى ماذا؟ إلى الذات يعود إلى الذات مفهوم؟ لكن إذا عاد إلى غيرهما يعني إن يعود للشرط وأن يعود للذات إذا صلى حاسر الرأس لم يسطر رأسه صلاته باطلة الجواب لا لأنه عاد لغير الشرط وعاد لغير الذات وعاد لغير الذات ولم يقل أحد بأن من شروط صحة الصلاة تغطية الرؤوس لم يقل بهذا أحد نعم الإنسان ينبغي أن يكون على أحسن وأكمل هيئة وهو يقف بين يدي الله عز وجل وقد كان السلف يتزينون ويتجملون للصلاة كما يتزين أحدنا لمخطوبته أو لعروسه بل كان زين العابدين يتزين ويتجمل حتى إذا سئل يقول أتدري بين يدي من أقف وكان البعض إذا توضأ أيضا ترتعد فرائصه ويتجمل للصلاة لأنه سيقف بين يدي الله بل قالوا ذكر أثر ابن عمر أنه رأى عبده يصلي في حالة حالة يرثى لها فقال له يعني لو أردت أن تخرج أتخرج بهذه الحالة يعني ما معناه لو أردت أن تلتقي بملك أو بسلطان أتحب أن تلقاه بهذه الصفة قال له قال له إذن لابد أن تتزين له قال نعم قال فالله أحق من تزين له فالله أحق من تزين له والله عز وجل قال خذوا زينتكم عند كل مسجد والمراد بالمسجد ما هي الصلاة خذوا زينتكم عند كل صلاة ولهذا بعض السلف كان عندهم لباس خاص للصلاة للرجال والنساء كان يكون عندهم لباس المهنة لكن عندما يحضر وقت الصلاة يتزينون ويتجملون لأنهم سيقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى لكن لم يقل أحد بأنه إذا لم يصطر رأس صلاته باطلة فلذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه نهى عن كسب الحجام وأمر الكاسب الذي كسب مالا من الحجام أن يطعمه رقيقه عبده أو أن يعلفه لماذا؟ لناضحه لدابته لناقته لإبله كما قال في مسألة ما مروا على على ماذا؟ على أرض المعذبين فسقوا الماء وعجنوا فأمرهم أن يطعموا ذلك لماذا؟ لدوابهم لدوابهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في كسب الحجة فالنهي هنا؟ لو بقي على ظاهره لأنهم يقولون أنه يقتضي الفساد ما لم تكن هناك قارنة أو ما لم يكن هناك صارف الصوارف كثيرة كما قالوا في الأمر الأمر يقتضي الفساد ما لم تكن هناك قارنة تصرفه عن ماذا؟ عن الوجوب تصرفه عن الوجوب يعني حاول أقرب شوية. تصرفه عن الوجوب كذلك ما يقال في هذا كما قالوا أنه عن الشيء أمر ضده والأمر بالشيء نهي عن ضده على خلف هذه القواعد الأصولية المهم الشاهد عندنا أن النهي إذا أطلق لا ينصرف الله لماذا إلا للحرمة والفساد النهي يقتضي الفساد وهذه من النصوص العامة وكل مسألة فقهية لا بد فيها من دليلين شرعيين لابد من في أي مسألة لابد فيها من دليلين اثنين دليل عام ودليل خاص دليل كل ودليل جزئي الدليل الكلي من يعتني به علماء الأسر والدليل الجزئي من يعتني به علماء الفقه يفهم هذا عندنا كل مسألة فقية لا فيها من ماذا؟ من دليلين دليل عام كلي هذا من يبحث فيه؟ الأصليون علماء الأصول ودليل جزئي خاص من يبحث فيه؟ الفقهاء. الفقهاء مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يعني الأوامر التي وردت يعني قد تكون عامة لكن إذا كان هناك صارف لأصفها العموم ما لم يكون هناك؟ صارف مالم ما يكون هناك صارف مثلا الأمر إذا أطلق لا ينصرف الا للوجوب الصلاه امر امر امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطاعه ولكن إذا قيدنا هذا الامر بالصلاه فيكون خاصا النهي عام في كل المنهيات لكن اذا قيدناه في الزنا يكون خاصا إذا قيدناه في الربا يكون خاصا فالعموماء العموميات والكليات من يبحث فيه الأصوليون والجزئيات والخواص من يبحث فيها الفقهاء, الفقهاء. آه الدليل الإجمالي والتفصيلي الإجمالي للأصوليون للأصوليين والتفصيلي لماذا الفقهاء. للفقهاء معنا أنت لا. للفقهاء طيب فهمنا هذا نرجع ونقول على أن الأصل في النهي الفساد النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن كسب الحجام إذن نقول الأصل في النهي ماذا؟ الفساد ثم إذا كانت هناك قرينة والتصرف عن ماذا؟ عن الفساد عن الحرمة إلى ماذا؟ إلى الكراهية إلى الكراهية خذوا مثلا هذا الأثر هذا الحديث ثم حديث آخر وخبر آخر للشيخين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأعطى الحجام أجرته وأعطى الحجام أجرته إذن هذا النهي هنا صرف أم لم يصرف صرف إذن نهى عن كسب الحجام يعني ما يأخذه الحجام نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم النبي لما حجم له الحجام أعطاه ماذا؟ أجرته أعطاه أجرته طبعا قالوا لو كان ما يأخذه الحجام حراما لم يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ للحجام ها؟ إذن فقالوا يفيد الكراهية فقط وأما من قال بالحرمان قال لا أعطاه للحجام لا ليأكله ولا لينتفع به هو ولكن ليطعمه رقيقه وناضحه ليطعمه رقيقه وناضحه أعطاه ليعطيه لماذا ليطعمه عبده وبعيره وبعيره وهكذا قيس في الحجامة كل ما يحصل به مخامرة النجاسة كل ما يحصل به مخامرة النجاسة وقيس به كل ما يحصل به مخامرة النجاسة مثلا هؤلاء من ينظف الشوارع يدخل فيه من يذبح في المجزرات هل يدخل فيه يعني من يكون غالب أمره أو غالب حرفته يكون في غالبها ماذا؟ النجاسات وأصحاب المجاري وغيرها يعني أموالهم هل يقاس عليه أموالهم بأن فيه كراهية كما في مال الحجان أم من العلماء من قاسوا كل من يخامر النجاسات كل عمل غالبا ما يخالطه وتخالطه النجاسة هذه العلة يعني, يعني الدم على القول بأنه نجس على القول بأنه نجس قال لكل ما يخامر النجاسة يدخل في هذا في الكراهية يعني القزار وهذا الكناس وهذا أيضا الأصحاب المجاري أصحاب النظافة أصحاب هذه كلهم يدخلون في هذه المسألة كما قالوا يحرم أيضا أخذ الأجرة على ماذا؟ على الحرام يحرم أيضا إعطاؤه إذا كان على القول لأنه ليس بحرم على الراجع إذا كان بأنه حرام يحرم أخذه ويحرم إعطاؤه يحرم أخذه ويحرم إعطاؤه نفهم هذا إذا كان مال حرام حرام عليك أن تأخذه فحتى إذا أخذته هل يجوز لك أن تعطيه لغيرك هنا مسألة خلافية هنا مسألة خلافية نحن لا نتكلم على أنك أخذت, ما أخذت مثلا الربا وأردت أن تدفعه انت تدفعها للبلمن لفقراء لضعفاء لاناس محتاجين لي, لي هذا لو حكم اخر هذا جائز لكن تعطيه لماذا ان تعطيه لاصدقائك ان تعطيه لصاحبك ان تعطيه لجيرانك ان تعطيه لا بد ان تبين له إذا كان محتاجا أن تعطيه دون أن تبين له ان تعطيه دون ان تبين الا إذا كان لك صديق أو أخ مشرك آنذاك يمكن أن تعطيه فقد أعطى النبي صلى الله صلى الله ثوبا لماذا لعمر الخطاف قال يا رسول الله رأيتك قد ناريت عنه كيف تعطينه إياه قال أعطيتك هلالي تلبسه أنا سمعتك تقول إنه يلبسه من لا خلاق له إذن كيف تعطيني هذا الثوب فأعطاه عمر لمن لأخيه المشرك قبل أن يسلم فأعطاه لأخيه المشرك بمكة ثوب لعله من الحريض يعني يساوي مالا ثمنا فأعطاه له أعطاه له قال العلماء ومما يدخل في هذا أيضا الطعام في دار الحرب الطعام في دار الحرب يعني يدخل في مسألة الضرورات الطعام في دار الحرب فقالوا إذا كان عمله من ضروريات ضروري يحتاج لي. قالوا هذا له حكم آخر الطعام في دار الحرب يؤخذوا؟ هل على الإطلاق أم على سبيل الحاجة؟ في دار الحرب في دار المشركين في دار... ال... يعني هل يؤخذ؟ هل يؤخذ؟ ل... لأن الدار إذا كان الدار حربي يعني كدور المشركين دار حرب خلينا الآن لا نتكلم في مسألة دار الحرب يعني الذي لا يطبق شرع الله له حكم الدار أو شيء من هذا تفسير آخر الآن دار الحرب المتفق عليها دار الحرب أمريكا اسبانيا بريطانيا يحاربون دين الله فرنسا هل يجوز للإنسان أن يأخذ أموالهم؟ الجواب أو نكون في مكان في حرب قائم. ناخذ يباح لهم للضرورة أما لغير الضرورة لا طيب هناك مسألة لا من التنبيه عليها ما هي هذه المسألة؟ هل يجوز أخذ أموال المسلمين؟ الجواب لا يجوز بالإجماع بالإجماع لأن الإنسان عندما يعلن الشهادتين يصبح دمه وعرضه وماله معصومة أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويوت الزكاة فإذا فعلوا ذلك عاصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وفي رواية إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله وعندما يسلم خلاص ماله معصوم خلاص إلا بطيب خاطر إلا بطيب خاطر إلا قرى ضيافة أما غير ذلك ماله معصوم لا يجوز أنا إن أموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا في الخطبة المعروفة خطبة الوداء فإذن المال يبقى الأصل فيه العصمة حتى الجمهور الجمهور قالوا لا يجوز التعذير بالمال وإن كان بعض الاحناف وبعض الحنابل قالوا والتعذير بالمال جائز أخذ وإطلاف والصحيح إذا كان للسلطان العدل للسلطان العدل يجوز له أن يطلف المال وأن يعذر بالمال وأنتم تعلمون التعذير معناه التأديب والتأديب على حسب اجتهاد الحاكم ومن معه من العلماء ومن معه من القضاة لأن القضاة يكونون علماء والحاكم نفسه عالم فلا يجوز, لا يجوز لأي من هب ودب أن يعزر الناس بأخذ المال كما سياتينها إن شاء الله فإذن التعزير معناه ماذا؟ التأديب وهذا من, من ماذا؟ من مسائل من؟ من مسائل السلطان وأحد نوابه من مسائل السلطان وأحد نوابه لذلك قالوا التعذير معناها التأذيب كل ذنب أو معصية لا حد في الإسلام فيها إلا وفيها التعذير فقط إذا كان حد في الإسلام خلاص لكن ما في حد. والتعذير يبقى على حسب اجتهاد والخلاف قائم بين العلماء الشافعية قالوا حتى في الجلد لا يزيد فوق عشرة الحديث الوارد وإنما الحنابل قالوا الآلاف يمكن أن يعزره الالاف يأخذها مقصطة قالوا فيه اجتهاد اجتهاد الماذا؟ الحاكم والقضاء قالوا هذا جائز فماذا؟ طيب. هل يجوز أخذ أموال العصارات من باب التعذير قالوا الجواب مسألة خلافية, مسألة خلافية أجازه كثير من العلماء ومنعه آخر, ومنعه آخر الذي أجازه استدل بنصوص ومن النصوص التي استدل بها حرق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه لمن لمسجد الضرار لمسجد الضرار حرق النبي صلى الله عليه وسلم وإلا النبي عليه الصلاة والسلام صاحب السلطة لو حوله إلى ماذا إلى مجد أو حوله إلى شيء آخر أو لجعله لينتفع به المسلمون لكنه أحرقه واستأصله كما فعل عمر أيضا عمر رضي الله عنه لما قيل له بأن هناك رجلا يبيع الخمر في دكان دكان مصنوع من قصر فجيء به فقال له ما اسمك؟ قال, اسمي قال ما لماذا, لماذا تبيع الخمر؟ قال لا أبيعها للمسلمين إنما أبيعها لماذا؟ لأهل الكتاب قال ما اسمك؟ قال اسم رويشد قال بالاسم كفويسق اسمك فويسق فأمر بماذا بدكانه فأحرق فأمر بدكانه فأحرق الذي منع قالوا هذا أمير المؤمنين ينطق على لسانه ملك ووافق ربه سبحانه وتعالى في عدة آيات يقول كلام وينزل به القرآن هل يبقى الأصل هكذا على على الإطلاق وإلا فالصلاة يمكن الآن يعني يحجزوا على أموال الناس وليست لهم شخصية وليست لهم استقلالية وليست لهم قدرة وليست لهم يعني أمريكا تضغط عليهم تقول لهم خذوا أموال هؤلاء يأخذون أموالهم ولذلك يحاولون أن يستصدروا قرارا لأخذ أموال من سموهم إرهابيين إذن هذا هل هو داخل فيما بالتعذير؟ قالوا لا لا يجوز قالوا لا يجوز فالمهم إذا كان من باب التعذير العدلي وإلا كيف يعرف غالب القاضي ما يحكم حسن ما يقال له فيظلم كثير من الناس هذا في حالتنا إذا وجدنا قضاة يتقون الله وإلا فكما قال إن القضاة مثل الطغاة في الدين زاد القضاة على الطغاة عطيني إن الشهود مثل اليهود في الدين زاد الشهود على اليهود أرشيني هؤلاء القضاة لا يعرفون شيئا إلا الرشاة والرشاوة والقضاء غير مستقل والقضاء يدفع في العالم كله في العالم كله إلا من رحم الله فلهذا ليس هناك قضاء مستقل فيمكن أن نقول لهم عندما يكون القضاء مستقلا ويكون يراء الله عز وجل في كل قضية قضية ويكون يطبق شرع الله آنذاك نقول يجوز التعذير لهم في المال أخذا وإتلافا إذن هذا هو التفصيل أخذ أموال العصاة يجوز ولا لا يجوز قالوا على القول قالوا إذا كان منع الزكاة هذا عسيان من نصص التي يستدلو بها عسيان عند زكاة منعها ماذا ما حكمه هذا قال تأخذ منه وشطرا من ماله تأخذ منه وشطرا من ماله وشطرا من ماله طبعا كل هذه النصوص وشرع الله قائم أما الآن شرع الله غير موجود طيب هذه واحدة مسألة أخرى أصحاب الكبائر والزنات وأصحاب الخمور وأصحاب المعاصي بجميع أنواعها وأشكالها وهم مسلمون لكنهم عصد مسلمون لكنهم أسد أننا نحن لا نكفر شارب الخمر ولا نكفر الزانيات ولا نكفر العاهرات ولا نكفر أصحاب المعاصي وأصحاب الكبائر وأصحاب الربا وأصحاب الرشوة ما لم يستحلوها هذا لا نكفرهم أبداً ونعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فقال إن الله لعن في الخمر عاشرة لعن الخمر وشاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وساقيا ومستقع إلى آخر ومع ذلك لما جاءه كما في صح البخاري بعبد الله الملقب بحمار وهو سكران فقال يا, يا رسول الله أقم علي حد الله فيقول أبو هريرة فمن الضارب بثوبه فمن الضارب بالجريد فمن الضارب بالنعال فقال أحدهم كان كثير ما يؤتبه لعنة الله عليه ما أكثر ما يؤتبه إلى رسول الله وهو سكران فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله في رواية قال للترمذي لا تعينوا الشيطان على أخيكم بالقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه بل قصة الغامدية أيضا قصة الغامدية لما سبوها فقال لا تسبها أو لا تلعنها فإنها تابت لو قسمت على أهل الأرض وفي رواية أهل المدينة وفي رواية علامية لواسعته لو وكذلك قصة ماعز عندما قال أن ترى إلى هذا الرجل الذي ستره الله فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث له على حمار ميت فقال نزينا فكل من جيفة هذا الحمار هذا اللي كانوا كيتكلموا فيه نزلوا انتا وانتا كل من جيفة هذه الحمار فقالوا يا رسول الله ويعلمون أنه صلى الله عليه وسلم يمزح ولكن لا يقول إلا حقا أيوكل هذا قال ما قلتما من أخيكم آنفا أشد منه أكلا والذي نفسي بيديه إنه لفي أنهار الجنة يتغمس فيها خالد المخلدة فالمهم الشاهد عندنا أن أصحاب المعاصي لا نكفرهم أبداً ما لم يستحلوها حتى لا يتزايد أصحاب الذين يصطادون انظر يكفرون المجتمعات وانظر إلى أغير ذلك نحن لا نخشاهم نحن لا نستضر يعني رضاهم نحن نرضي الله عز وجل وكفى والله ورسوله أحق أن يرضه إن كانوا مؤمنين رضا الناس غاية لا تدرك غاية لا تدرك إذن فإرضاء الله عز وجل أن نقول هؤلاء عصات كباقي العصات وكلنا ذلك الرجل يعني قد يكون رجل يعصي بلسانه قد يكون رجل يعصي بفرجه قد يكون رجل يعصي ببطنه قد يكون رجل يعصي بماله قد يكون رجل يعصي بقلبه قد يكون رجل وهكذا لكن ومع ذلك نقول إذا وجد كثير من الناس كانوا يحلقون لحاهم وقد منعناهم آنذاك وأصدرنا فتاوى كانوا يحرقون لحاهم ويتعرضون للعصات ويضربونهم ويأخذون أموالهم هذا لا يجوز هذا لا يجوز وكانوا يقول بأن لهم فتاوى ثم أضف إلى هذا أضف إلى هذا حتى أموال المشركين هل تأخذ أم لا تأخذ لا. هذه مسألة فيها كلام طويل والصحيح أن أموال المشركين لا تأخذ أموال المشركين لهذا هو القول الراجح لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه لما هاجر إلى المدينة ترك عليا نائما على فراشه لماذا؟ ليرد ماذا؟ يرد الأمانات وإلا فلقال النبي صاصم هؤلاء طردوني من أحب البلاد إلي وقد قالها والله لو لا أنهم طردوني منك ما خرجت منك أنت أحب البلاد إلى قلبي ومع ذلك ترك علي ليرد الأمانات ترك علي ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يخون أبدا ما كان النبي يخون أبدا ومع ذلك ماذا نقول هل نقول يجوز الإنسان الجواب لا الجواب لا يجوز حتى في دار الحرب والحرب قائمة قال العلماء يباح أكل أموالهم للضرورة فإذا وصل عمران الإسلام عمران الإسلام لأن ربما يحتاجون إلى دعوة يحتاجون إلى كذا أما إذا كان خلاص في المعمعة هذا شيء آخر هذا لا نتكلم فيه. هذا شيء آخر أموالهم ونساؤهم كله حلال إذا كان في المعمعة مع المشركين مع المشركين ولذلك حتى إذا أخذ مثلا أموال ليأكلها يعني فاضطر إلى ذلك وبقيت معه بقيه يردها يردها وقد قال النبي ان النبي لم يكن لم يكن الخائنا النبي صلى الله عليه وسلم لما عقد عقدا عقد صلح مع الكفار قريش جاء ابو بصير فقال يا ابو بصير إن هؤلاء القوم صالحون على ما علمت واننا لا نغدر ان هؤلاء القوم صالحون على ما, ما يعني ما علمت بل في روايه سو قال اول رجل ترده هذا ابني هذا ابني هذا فقال المشرك المسلمون يا رسول الله اترده لي اعدائ الها وهو يقول يا رسول الله اترد اتردني الى هؤلاء اتردني الى المشركين يفتنونني عن ديني ويعذبونني فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم الحق بقومك الحق بقومك اصبر واحتسب فإن الله جاعل لك فرجا ومخرجا فجعل الله له فرجا ومخرجا قصة أبي بصير المعروفة وهي قصة أولى ثم أيضا أضيف إلى هذا أخرج البخاري في صحيحه أن قريشا لما أرسلت عروة أرسلت عروة بن, بن مسعود وقصته معروفة الثقافي جعل مفاوضة النبي صلى الله عليه وسلم متى؟ يوم الحديبية فكان مما قاله والله لا, لا أرى قال للنبي صلى الله والله لا أرى قال لا أرى لا أرى إلا وجوها لا أرى إلا وجوها أو قال وإني لا أرى أشوابا أو قال أوباشا من الناس خليقا أن يفر ويدعوا حقيق إذا قامت المعركة وحمي الوطيس يفر هؤلاء ويتركونك وحدك فقال له أبو بكر الصديق أمصص بذرالات أمصص بذرالات أَنَحْنُ نَفِرُّ عَنْهُ وَنَدَعُهُ؟ أَنَحْنُ نَفِرُّ عَنْهُ وَنَدَعُهُ؟ انظر حتى هذه الشتيمة العظيمة لا يستطيع أن يقولها أحد أُنصُسْ بَظَرَلَّاتِ يَبْنَ مُقَطْطِعَةِ الْبُذُورِ مَنْ دَعَى بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَأَعِظُّهُ بِهَنِ أَبِيهُ وَلَا تَكْنُوا فكانوا يقولون كلاما شديدا فقال له امصص بذر اللات أنحن نفر وندعه في روايه قال لا بالك لا بالك فقال عروه للنبي صلى الله عليه وسلم من ذا من هذا الذي قال هذا قال اما تعرفه لا لا اعرف قال ابو بكر الصديق ابو بكر الصديق عبد الله عبد الله ابو بكر الصديق اسمه عبد الله وكنيته ابو بكر لانه اشتهر بكنيته ثم قال له عروة أما والذي نفسي بيده لولا يدن لاحظ هؤلاء سبحان الله كان مع كفرهم وشركهم كان لهم نخوة لولا يدن كانت لك عندي لم أجزك لا لأجبتك يعني عمل فيه خيرا لولا ذلك لا لأجبتك ولكن لم يجبه لكونه أحسن إليه ولم يقابل إحسان بالإحسان ثم أيضا كان يهوي إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم وكان أحدهم يضرب بماذا بظهر السيف على يده يقول له ارفع يدك من لحية رسول الله فقال من هذا وكان عندهم يغفر ملثم عنده خودة الخودة دي الحرب من هنا قال ما تعرفه ابن أخيك قل له يا غودر قال له هذه انتمودة عملتي كيت وكيت عملتي الآن عاد مسحت سوءتك لأنه كان مجي مع وفد ثقيف فكان معه أناس فقتلهم ثمانية أو أقل أو أكثر الشك مني قتلهم وأخذ أموالهم وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أعطاه الأموال فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما الإسلام فأقبله الإسلام أقبله أما المال فلست منه في شيء إن هذا فيه دليل على أن أموال المشركين لا تأخذ وفي رواية قال وأما المال فلا وأما المال فلا هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وثم في رواية قال لا نغدر وأباء يخمس ما معه يعني مثل هذا كان ينبغي أن يخمس هذا المعه والحديث صاحب بخاري لكنه لم يفعل ترك المال وقال اما المال لا نقبله يعني قابل الاسلام ولم يقبل ماذا ولم يقبل المال. بل ابن ابي حاتم يقول سال أباه عن حديث اختلف فيه شعبه وزهير بن معاويه اختلف فيه شعبه ومعروف شعبه أنه كان يخطئ كثيرا في ماذا في الرجال يخطئ في الرجال حديث اختلف فيه شعبه وزهير بن معاويه عن أبي إسحاق فروى شعبة عن أبي إسحاق عن زيد بن صعصع بينما هو يزيد وليس زيد عن زيد بن صعصع قال قلت لابن عباس رضي الله عنه لاحظوا هذا الكلام اسمعوه جيدا للأسف نسمع كثير من الحكايات تقع خارج في الخارج في أوروبا أن أنهم يسرقون الأموال بدعوة الفيء ثم إذا ألقي عليهم القبض يسجنون بماذا؟ باسم السارقة. باسم السارقة والإخوة لا يفرقون بين ماذا؟ ولا سيما وأنتم تعلمون أن أشياء وقعت هناك أشياء وقعت هناك المهم الشائد اسمعوا لهذه القصة ماذا قال لابن عباس السائي؟ ماذا قال له؟ اننا ننزل بأهل الذمه اما ننزل باهل الذمه اهل الذمه اهل العهد إذا العهد اذا دخل بالعهد اننا ننزل بأهل الذمه يعني أهل العهد يعني وصف يصير به الشخص اهلا لماذا للايجاب والقبول اننا ننزل بأهل الذمه فمنا من يذبح له الشات ومننا من يذبح له الدجاج وإن استفتحنا فلم يفتح لنا كسرنا الباب فهمت الكلام؟ فهمت الكلام؟ إنا ننزل يعني إذا كنا في بلد من أهل الذمة في بلادهم يعني يذبحون لنا الشياة ويذبحون لنا الدجاج وإذا طرقنا الباب ورفضوا أن يفتحوا الباب كسرنا عليهم الأبواب فقال له عبد الله بن عباس فكيف تقولون بذلك؟ أو كيف تقولون في ذلك أنتم ماذا تقولون منعباس <تصفيق> أصبح السائل مسؤولا أصبح السائل مسؤولا قال لكن أنتم ماذا تقولون كيف تقولون في ذلك قال منا من لا يرى بذلك بأسا منا من لا يرى بذلك بأسا فهموا هذا جيد قال أنتم تقولون كما قال أهل الكتاب ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون هكذا كانوا يقول اليهود الأميون هم ماذا هم أمة النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يأكلون أموالهم يقول يعني تعاملوا معهم بالربا وأموالهم حلال لأنهم أميون فكذلك أنتم تقولون يعني اقتديتم باليهود والنصارى شابهتم من شابهتم اليهود والنصارى إذن إذا كان ذمي لا يجوز أخذ ماله لا يجوز اخذ ماله وفي روايه رواه زهيل ابن معاويه هذا الحديث عن ابي اسحاق عن صصعه سع عن صحصعه سع يزيد عن سع يزيد بينما شعبه قال بن زيد والصحيح بن يزيد لان شعبه معروف انه كثير الخطا في الرجال قال قلت لابن عباس رضي الله عنه ووز في المة لا يحل لكم هذا صريح لا يحل لكم أن تأكلوا من أموال أهل الذممة إ بطيب نفس منهم. لا يحل لكم أن تأكل من أموال أهل الذممة إ بطيب نفس منهم وكلوا ما أكلم بثمن وكلوا ما أكللتم بثًا.هكذ لكن للأسف الإخوة أصبح شغلهم شاغل أنهم يسرقون باسم الإسلام واسمها سرقة دينية سرقة دينية سرقة شرعية سرقة شرعية ما هكذا يا سعد تورد الإبل أنا لست ممن يرى هذا وأقولها بصراحة وقد اتصلت ببعض المشايق حيث نسبوا إليهم أنهم يفتون بهذا فلما اتصلت بهم يعني الشيخ موجود في أوروبا فقال ماذا ترى أنت؟ قلت أنا لا أرى الجواز إن كان لي أن أرى قال ما دليلك؟ قلت له الدليل, الدليل. هذا الأثر لابن عباس رضي الله عنه وذكرت له أيضا أثر ماذا؟ حديث العروة وذكرت له أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك علي ليرد الأمانات وذكرت له أن الأصل في الأموال ماذا العصمة إلا بدليل ولا دليل, ولا دليل ثم بينت له وحتى قصة أبي, بصير قصة أبي بصير لها حالة خاصة عندما كانوا يتعرضون لعير كفار قريش هذه في الحرب, هذه الحرب قائمة الحرب قائمة فكل ما يضعف قوة الأعداء فهي في الجهاد في سبيل الله فهي في الجهاد في سبيل الله تصور واحد يحكى لي أنه يسرق ماذا فرشة الأسنان والآن عندهم الكاميرات كاميرات لا شيء لا شيء يضيع الكل مشاهد والكل يظهر فإذن الدعوة ما هكذا هناك أسالب أخرى للدعوة ينبغي أن يتبعها الإنسان أما أن يجد سكيرا ويضربه ويأخذ ماله فهذا ليس من الدين في شيء إلا إذا كان السلطان أو أحد نوابه كلف من يعزر ومن يؤدم فهذا نحن. أما كل من هب ودم فلا لأنه ستقع فوضى وللأسف كارثة, كارثة الكوارث وقع في بلادنا وفي بلاد مصر لكن بلاد مصر كان هناك قتلى كان هناك قتلى حتى أن أحدهم ألف كتابا سماه تغيير المنكر باليد تغيير المنكر باليد لأحد الرعية وذكر نصوصا صحيحة نص صحيح لكن فهم قبيحه وذكر بعض الحالات بعض الحالات فقهية فقهية لكن هذه الحالات الفقهية اجتهادية على حسب المصلحة ثم بعد ذلك آنذاك ماذا فعل؟ تراجع مراجعة للأسف إما أنه الغلوء وإما أنه أنبطاح إلى الأرض ممن تراجع في ماذا؟ في مصر وكتبوا كتب المراجعة كتب المراجعة سبحان الله البارحة تقول بأن تغيير المنكر باليد ونحن كنا نقول هذا لا يجوز والكثير فعل المصائب بهذا الكتاب كتاب صغير تغيير المنكرات باليد نحن لا نقول هذا حباً في سواد التواغيط ولا شيء من هذا قبل ولكن هذا دين الله وكانوا يحنقون لحاهم ونقول لهم ما ينبغي أن ترتكب المنكر لتغيير المنكر ما ينبغي أن ترتكب المنكر لتغيير المنكر وعلى القول بأن وسائل الدعوة شرعية أو غير شرعية الأصل فيها شرعية والأصل فيها ممكن أن يكون اجتهاد فيها والبعض منها توقيفية البعض منها توقيفية فلذلك لا يجوز للإنسان أن يأخذ أموال الغير ما لم يكن في الحرب والجهاد ما لم يكن في الحرب والجهاد أما من كان له عاد. وكان من أهل الذمة فلا يجوز له أن يأخذ ماله أبداً فلا يجوز أن يأخذ ماله أبداً طيب أموال أهل الذمة لا تأخذ إلا بطيب نفس كما قال عبد الله بن عباس ولا يأكلون إلا بثمن لا يأكلون إلا بثمن ومما ذكر أحد المؤلفين في رسالة رسالة يتكلم في هذه القضية قال إن رجلاً إن رجلا أوقف امرأة يسألها عن عنوان فوقفت معه أكثر من عشر دقائق تشرح له فانصرف ولم يشكرها ظن أو يظن أنه لو شكرها هذا يخدش في ماذا في دينه وفي حيائه وهذا غلط فقالت له نادته قال لم تشكرني يعني ما يقارب عشر دقائق ولا شكرا فالإخوة لا يفرقون بين ماذا لا يفرقون بين الولاء والبراء ولا بين المعاملة ولا بين المعاملة عبد الله بن عباس يقول لو قال لي فرعون جزاك الله خيرا لقلت له وجزاك وفرعون قد مات وفرعون قد مات وقال آخر أيضا لو قال لي طاغية طاغية يعني شكرا إلى شكرته وهكذا إذن فينبغي ويقال إن, إن المشركين يبدأوننا بالسلام فقال سلموا عليهم لكن لا تبدأهم أنت اليهود والنصارى يسلمون عليهم قل وعليكم لا تبدأهم لكن قل إذا كان هناك تحية غير تحية الإسلام قلها كما قال إبراهيم النخاعل وكما قال الإمام أحمد يقولها وينوي بها الدعاء ليهديه الله للإسلام ليهديه الله للإسلام لكن أن لا يردأه فالمهم الشاهد عندنا مما يدخل في هذا مسألة أكل أموال الناس بالباطل ما ينبغي كما قال الله عز وجل لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل وكما قال سبحانه وتعالى وأكلهم أموال الناس بالباطل فما ينبغي فما ينبغي والمال معصوم ولذلك قال العلماء حتى في مسألة الفيديا ما يسمى عندهم الفيديا يعني الإنساء إذا كان لا يستطيع الصيام لا شيء عليه وهل تجب عليه الفيديا الفقهاء أو جبوا عليه الفيديا والصحيح لا دليل على الوجوه ما يقول الأصل في الأموال المنع ما دليلك؟ لا دلي دليل. حتى الآية التي يذكرون الآية على القول بأنها ليست منسوخ هذا في حالة الاختيار عندما كان أحيل الصيام ثلاثة أحوال في أول الإسلام يصومون ثلاث أيام من كل شهر ويصومون عاشرة فلما نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم يتقون أيام, أيام معدودات فمن كان منكم مرضا أو على السفر فعدت من أيام من وعلى الذين يطيقونه وعلى الذين يطيقونه فدية الطعام المساكن أنت تطيق الصيام لكن لا تريد أن تصوم في أول الإسلام عليك فدية لكن بعد ذلك لما أنزل الحق سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الش ليصم على جهة الوجو لم ينقى تخير. لم ينقى تخير إلا للمريض والمسافر طيب ومما يدخل هنا في مسألة الضرورة لو امرأة أرادت الحجامة أرادت الفصل والذي يقوم بالحجامة رجل أجنب أو نقول امرأة أرادت أن تكشف على عورتها ولا يوجد هناك امرأة دكتورة طبيبة إنما هناك رجال هل يجوز أم لا أو امرأة أرادت أن تجري عملية على بطنها أو على صدرها أو على ظهرها أو على فخذها أو, أو, أو إلى غير ذلك ولا يوجد هناك طبيبة هناك رجال يجوز أم لا يجوز الجواب يجوز لكن كيف عندنا الضرر إذا سئلت قل له الضرر يقدر بقدره الضرر يقدر بقدره أجنبي أراد أن يفسد وأن يجري عملية للمرأة أن تسطر جميع جسدها إلا مكان ماذا مكان الجرح ومكان الفصد ساعدها ساعد تجري مثلا الفصل في الساعد تترك ساعدها فقط مثلا تريد أن تجرى لها عملية على سراتها تترك سرة فقط ولا تزيد على فاخدها الفاخد فقط ولا تزيد ولا تزيد على نحرها النحر ولا تزيد على بطنها ولا تزيد إذن ما على ذلك نقول الضرر يزال ثم نقول الضرر يقدر بقدره يكشف الطبيب ما بد منه للجراحة أو للفصد أو لماذا للكشف للكشف وما زاد على ذلك فهو حرام وما زاد على ذلك فهو حرام لا يجوز نفهم هذا طيب كذلك مما يدخل هنا مسألة الجمعة مسألة الجمعة معلوم أن الفقهاء يشددون في تكثير المساجد تكثير المساجد هنا جمعة وهنا جمعة وهنا جمعة تجد كثير من المساجد فارغة وهي حي واحد ممكن تجد في عشرين مسجدا ولا واحد منهم يمتلئ بالمصلر فنقول لهم مسجد واحد فقط حتى قال بعض الفقهاء الثاني يهدم الثاني يهدم أما إذا كان بنية إضعاف المسجد الأول فيحرق لكن قال العلماء إذا كان الاجتماع في مكان واحد صعب صعب صعب فلابد من تعدد الجمعات نقول نعم يجوز ولكن بقدر ما يندفع العسر بقدر ما يندفع ماذا العسر فلو اندفع بمسجدين لم يجوز بناء الثالث ولو اندفع بواحد لم يجز بناء الثاني ولو اندفع بثالث لم يجز بناء الرابع وهكذا قس عليه لماذا نقول هذا نقول الضرر يقدر بقدره المجنون أو المجنونة المجنون, خليك المجنون لو لم يزوج لربما فعل الكوارث قالوا يزوج طبعا المجنون الذي لا يؤذي يزوج لكن هل نقول له أن يتزوج الأولى والثانية الجواب لا نزوجه واحدة لكون الحاجة تندفع بواحدة ولكون المصيبة تندفع بماذا بواحدة وما سوى ذلك فلا يجوز يجوز وما سوى ذلك فلا يجل بالنسبة للمجنون طبعا بالنسبة للمجنون طيب هذا فيما يتعلق بماذا فيما يتعلق بهذه بهذا الدرس وهناك أشياء أخرى سنقف عندها ان شاء الله في الدرس القادم أشياء تتعلق بهذه القاعدة بإذن الله تعالى ويجعل من ذلك مثلا مسألة اقتناء الكلب أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وسمه مهرا وحلوان الكاهن ما يعطى للكاهن كالحلوان لكن يجوز للإنسان أن يقتني كلبا للصيد أو للحراسة أو للماشية, أو للماشية وما سوى ذلك فمعلوم ما يسقط من, من ماذا من أعماله قيرات كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلا آله وصحبه فيجوز له لكن يجوز هل يجوز له أن يقتني زيادة على كلب؟ إذا كان كلب واحد لا يؤدي المهمة فيجوز له نقول له الضرر يقدر بقدره إذا كان بالكلب الواحد يزول الضرر نقول الكلب الواحد كافي إذا كان الضرر قائم بوجود كلب واحد نقول له الضرر يقدر بقدره الكلب الثاني وهكذا إذن نقف على أن هذه القاعدة تشمل مراتب خمسة وهذه المراتب ينبغي أن يفهمها لا أقول طالب علم بل ينبغي أن يفهمها كل مسلم كل مسلم يريد السلامة لدينه هناك ضرورات وهناك حاجات وهناك منفعة وهناك زينة وهناك فضول هذه أشياء خمسة هذه أشياء خمسة ضرورة حاجة منفعة زينة فضول كم هي؟ خمسة ضرورة هذه أولى حاجة هذه ثانية منفعة هذه ثالثة زينة هذه رابعة فضول هذه خامسة وبهذا الترطيب, وبهذا الترطيب ضرورة وحاجة ومنفعة وزينة وفضول ولهذا قلت جمعت هذه الأنواع وهذه المعاني الخمس في بيت واحد من بحر الرجز ضرورة قلنا ضرورة وحاجة ومنفعة وزينة وفضول جمعت هذه الخمسة قلت ضرورة وحاجة, ضرورة وحاجة ومنفعة وزينة كذا الفضول نافعة كذا الفضول نافعة ضرورة وحاجة ومنفعة وزينة كذا الفضول نافعة كم هي خمسة جمعتها في بيت واحد كذا الفضول نافعة كذا الفضول نافعة قل بيت ضرورة وحاجة ومنفعة ضرورة وحاجة ومنفعة وزينة, وحاجة ومنفعة. وزينة كذا, الفضول كذا الفضول نافعة كذا الفضول نافعة وسيأتي إن شاء الله في الدرس القادم شرح كل كسم وكل نوع ولا بد من معرفة ما ضرورة ومن معرفة الحاجة ومن معرفة المنفعة ومن معرفة الزينة ومن معرفة الفضول ليعرف الإنسان في أي نوع عمله يدخل الله تعالى أعلم وأحكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم أولاد أسئلة نعم تفضل نعم شيخنا شيخ نريد نصيحة لمن يكفر عيان الجيش ومن يسرق بدعوة السلب هذه مسألة تكفير الجيش. الجيش أنا لا أرى تكفيرهم ولنصوصي في ذلك لكن كما قلت إلى لا أظهرها إلى أن يخرج الشيخ أبو محمد المقدسي من السجن إن شاء الله حتى لا يستغلها البعض ولسيما من استاد في الماء العاكر ومن يسرق بدعوة السلب نقول له ما ذكرنا فيه كفاية فمن كان يبحث عن الحق فما ذكرناه فيه كفايا ومن استمرأ أموال الحرام فماذا نقول له لا يكفيه حتى ولو حشرت له القرآن كله ما يكفي هذا نعم ما هو الموضوع الدرس الشيخ نامي السؤال على ماذا أخي صالح أفهم شيء على هدم المساجد ها سؤال غير واضح الحرب كانت قائمة في قصة أبي بصير ألم يكن صلح الحديبية هدنة بين الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له مسعر حرب ويل أمه مسعر حرب لو كان معه رجال فهذا كأنه يشير له إلى ذلك ففهم هذه اللفتة والالتفاتة فخرج فوكان يتعرض لقوافل المشركين نعم شيخ الفاضل قلت ان التعذير معناه التعذيب التاديب وليس التعذيب التأديب. التاديب هناك الفرق بين التاديب والتعذيب انا قلت التاديب نعم ان التعذير معناه التاديب كمان في المعنى اخر فالذين امنوا به وعذرو لا هذا شيء اخر عذرو معناها التاديب لا من التعذير ان من التقويه التقويه ها ان بي يعزروه وينصروه يعني يقومون معه وينصرونه نعم شيخنا متى تبداون الحصه اي حصه نبدا بعد صلاه المغرب هناك شخص يقول ان الشيخ ابا محمد المقدسي يقول في كتابه تحت الأبرار انه لا يجوز الصلاه وراء من يدعو للامان بالنصره من غير من غير اقامه من غير اقامه اقامه قامت بالحجه لا هذا غير صحيح هذا غير صحيح وتوفر شروط وانتفاء الموانئ لا هذا كذب على الشيخ انا أستبعد أن يكون الشيخ قال هذا حتى إذا قال هذا فكل يؤخذ بقوله ويرد إلا صاحب هذا القبر كما كان يقول إمام مارك يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه نعم والشيخ كذب عليه كثيرا فك الله أسرح الذراء قبل يبسها منتحن الذراء قبل يبسها اجتدادها لإعطائها البهائم هل تجب عليه زكاة؟ لا إذا أعطاها البهائم لا تجب فيها الزكاة نعم ذكر خلاف هذه الرسالة الثلاثينية نعم ذكر خلاف نعم صح نعم على كل العلماء يعني يؤخذ بأقوالهم ويرد ومعلوم أن قول العالم يستدل له لا به يستدل له لا به ما لم تكن مسائل اجتهادية وإذا كان الإنسان يعني ليس هناك إلا قول عالم وقولك أنت تأخذ بقول العالم يصح قياس خطباء أيامنا على خطباء العبيديين لا لا أبدا لا يصح لا يصح. وحتى إن الشيخ أبا محمد فك الله أسره قال كثير من الناس يعني يأخذون كلامه الذي يطلقه يطلقه من باب الزجر فيظنون أن أنني أقصد به الأعيان يعني أنظروا كتابه وهذه عقيدتنا نعم هل يصحق يصحق؟ لا الجواب لا نعم نعم وأنتم تعلمون أنهم ملزمون بذلك أنهم ملزمون هل العلة في أنها ليست فيها زكاة بسبب أنها تعطى البهائم أم العلة هو عدم اجتدادها لا إذا أعطي كل ما يعطى للبهائم كل ما يعطى للبهائم لا زكاة فيه وكل ما لم يشتد أيضا لا زكاة فيه نعم نعم ماذا آخر لأن متى تعطى الزكاة بعد أن تبدو ومنهم من اشترط حتى الحسن وأن يجمعها وأما إذا ضاعت فهذا شيء آخر نعم نعم ما تقولون في زكاة الحل الراجح عندنا أنه فيه زكاة أنه فيه زكاة وأنتم تعلمون الخلاف الواقع بأن المالكية قالوا إذا كان الذهب الذي تتحلى به النساء لم يكن فاحشا والفحش يعني كثير من هذا القصد كثير مثلا امرأة في بلادنا بلاد بلادنا معروفة بلادنا كلهم فقراء إلا أصحاب الوزراء والذيك الكبار يعني فإذا مثلا شخص عادي زوجته عندها ما يقارب خمس كيلو من الذهب هذا فحش لكن في الحجاز أموال البترول وعندها خمس كيلو هذا أمر طبيعي عادي هذا أمر طبيعي عادي فلذلك قالوا إذا كان مما يتزين عند المالكية لا زكاة فيه واستدلوا بأن عائشة رضي الله عنها كان عندها أيتام وعندهم حل وما كانت تخرج عليه الزكاة ولكن إذا كان عندهم كثير للإيجار تؤجره المرأة للنساء فهذا عليه الزكاة هناك من قال تزكي ولو مره في العمر وهناك هناك من قال إذا يعني كان عندها صعب تزكي وخروج من خلاف تزكي خروج من خلاف تزكي وشيخنا صهيب الزمزمي رحمه الله عنده رساله في الموضوع وشيخنا محمد الزمزمي ايضا عنده رساله مخطوطة ولنا رساله في مكتبتي نعم اذا الصحيح أنها تزكي ومن العلماء من قال مره في العمر ومن العلماء من قال في كل في كل عام وإذا كانت المرأة تزكي وتعطي ذلك لزوجها ولأبنائها كما هي معروف قصة زينب نعم نعم في فتوى الألباني نعم في فتوى الألباني هل يجوز فتوى الألباني حتى الشيخ الألباني يرى الجواز نعم هل يجوز تحويل كنيسة إلى مسجد نعم يجوز وقد فعل هذا السلف هل يجوز تسول في أرض الكفار لا لا لا يجوز أبدا لا يجوز أبدا بل حتى إن العلماء الذين قالوا يجوز للرجل أن يقيم في بلاد المشركين أن يكون في بلاد المشركين اشترتوا فيه شروط من ضمن الشروط قالوا أن يؤثر ولا يؤثر فيه أن يؤثر ولا يؤثر فيه يعني أن يكون هو داعي ممكن الناس يدخلون إلى الإسلام على يده ثانيا قالوا أيضا أن يكون الرجل صاحب عقيدة أن يكون ذهب هناك للضرورة كما قلت يدخل للملحاض يقضي حاجته ويخرج ولا لا يجعل بلادهم موطنا يسكنه وأيضا أن لا يكثر سوادهم وأيضا حتى إذا عمل هناك أن يكون العمل غير مهين, غير مهين. يعني مثلا أن يكون كناسا هذا ليه جوز راعيا لماذا؟ للخنازير هذا ليه جوز هذا حرام باتفاق العلماء والنصوص التي ذكرناها كقول النبي صلى ليس منا من اقام بناظر المشركين ليس منا من جامع مشركا ليس منا من ساكن مشركا لا تطرا نارهم انا, أنا بريء من اقام بناظر المشركين الذين قال الله عز وجل الذين توفاهم الملائكه ظالمين انفسهم الى غير ذلك من من النصوص فلذلك لا يجوز له ابدا ان يتسول في بلاد المشركين فعليه بالرحيل نعم ا نبارك لكم شيخنا الشيخ ابي اويس شيخ أبو أويس عندي منه الآن ما يقارب أكثر من 20 إجازة في بعض الكتب الخاصة وإجازة موجزة وإجازة عامة يعني أي إجازة تبارك نريد منكم تعليقا على خروج شيخ الإسلام العلوان نعم والله لقد فرحنا فرحا أكاد أكاد والله استجدت شكرا لله عندما خرج الشيخ أبو قتادة وعندما خرج الشيخ يوسف الأحمد وعندما خرج الشيخ سليمان العلوان سجدت شكرا لله عز وجل وسألت الله عز وجل أن يكثر من أمثال هذه الخرجات وأن يكون لهذه الأخوات وعمات وخالات إن شاء الله وكدت أن أطأ الثرية بالفرح كدت أن أطير فرحا فنسأل الله عز وجل أن يفك باقي أسر المسلمين من المشايخ وغيرهم ونسأل الله عز وجل أن يكون حكام العرب يعني في بعض العقلاء والر... بعض الراشدين ويطلقون صراحهم بسرعة ويعقدون السلح بينهم وبين الله وأذكرهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أدخل امرأة النار في هرة لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض مجرد هرة فكيف بمن يسجن العلماء ويعذبهم ويعاقبهم تسع سنوات بدون محاكمة ما هذا الظلم ما هذه الغطرصة ما هذا الضلال ما هذا... الله المستعان الله الله والشيخ خالد رشيد وغيرهم يعني كثير الله عليه يفك أصلاهم جميعا هذا سائل نعم هذا الذي يسأل وثم يتبسم وآخر هذا السؤال هذا يضحك وليس سؤالا نعم نعم هل يريد هذا نلقيه درسا واحدا أم يريد أن يكون هناك دروس ها إذا شاء أن أجيبه لعل هذا هو الدرس الأخير نعم نعم نعم نعم نعم تسمعون؟ كو تسمعون؟ تسمعون؟ لعلنا فقدنا اها نعم او لعل هذا مقصود لان رؤوس السائل يجب ان يخرجوا يعود لا بأن السائل يعني طرح سؤالا نعم تفضل نعم نعم تسمعون الآن طيب أي نعم صح ينبغي أن تكون الأسئلة في أمور الدين أما المسائل المعروفة فما ينبغي للإنسان آه. آه المخابرات البلطوكية هذه فعلتهم اللهم سا... <تصفيق> الله المستعان وكما أقول دائما كل مجلس لا يخلو من الإنس والجن والمخابرات لا يخلو ولهذا الإنسان يعني يتعلم دينه كيف حالك الشيخنا الحمد, الحمد لله نعم الشيخ المفاضل أحفظكم الله وبركة في علمكم هل يجوز السفر إلى مدينة تبعد مني بخمسين كيلو متر آه. إيوه. آه. لحضور خطبة الجمعة لأحد الخطباء الصادعين بالحق لا هذا لا مانع يعني يعني الأفضل أن تصلي في, في حيك فقط في حيك فقط نعم ولذلك أنتم تعلمون أنه إذا كان هناك ضرورة وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما, ك... ما كان السلف يعني ينتقلون من مجد إلى مجد لكن ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام مرة خرج لصلاة الصبح ورأى وجوها لم يعهد يعني جاءوا من بعيد فتبسم صلى الله عليه وسلم قال أبلغكم أن رسول قد جاء يعني الذي يجمع الزكوات الذي يجمع الزكوات جاءوا من أجل كذا من أجل مصلحة نعم فلذلك قال العلماء إذا كان يذهب من باب طلب العلم فلا بأس أما إذا كان يذهب من باب أن يسمعها كلمة أو كلمتين ممكن أن يسمعها في حيه ممكن أن يسمعها في حيه إن شاء الله ولكن قال العلماء إذا كان في حيه ولربما يزيد قلبه يقصو فلا بأس أن يذهب من أجل طلب العلم اليدذهاب من مدينة فنيداقيلة في قصر للصلة الجواب نعم المهم هل يعتبر سفرا أم هل يعتبر صفرا أم العرف وسيئته إن شاء الله نسألة العرف نعم إذا كان يعتبر صفرا فنعم أما ابن حازم خلاص ابن حازم إذا خلال جغيل الفسحة عنده القصر وإذا كان في مجلد الحي الذي بقرب إمام إمام إذا كان في مجلد الحي إمام مبتدع أو إمام يدعو للحكام لا إذا كان مبتدع بدعته لا تكفره بيدعته خارج الصلاة ويدعو للحكم لا بأس لا بأس نعم السياسة من الدين أخي فقط بعض الأسئلة يجب اجتنابها نعم السياسة ولكن السياسة لا يمكن أن يكون الإنسان السياسي إلا إذا كان ماهرا في الكذب السياسة السياسة الشرعية مش سياسة إبليس نعم السياسة الشرعية نعم ألف فيها شيخ الإسلام نوتينية وابن القيم وكذلك الجويني وغيرهم يعني سياسة الشرعية لا بأس نعم آه لكن الأسئلة التي هي ممكن تجر عليكم الويلات والمشاكل أنتم عنافغين وأنتم تعلمون الجواب مسبقا ما شاء الله كلمة وجواب طيب نعم, نعم. السياسة الشرعية خير نعم ماذا آخر نعم اذن لعل نعم هذا يقول بعد من الشر اغني له ها هذا سوسي يظهر بارك الله فيك شيخنا استنيبوا اخواني المسائل التي حضر حذر من الاخوان بارك الله فيكم نعم على كل هذه هذه إن شاء الله هذه نافده لنشر العلم حاولوا ان تستغلوها حاولوا أن تستغلوها حاولوا أن لا يكون هناك طيب شوف الآخر يندم الإنسان ولا تساعة مندم فكم الواحد كان يفعل أشياء ويقول أشياء وعندما كنا ننبهه كان يقول هذا خوار وهذا خوف لكن عندما سجن للأسف بدل جلده وقلب ظهر المجل مبادئه وقلب ظهر المجل مبادئه بينما لما كان خارجا خارج الأسوار يكفر ويفسق ويبدع بل ويأخذ أموال الناس ويتعرض للعصات وإلى غير ذلك لكن الآن للأسف ولما وقع في يدي المخابرات صار يجر من كان معه ومن لم يكن معه ومن أكل عنده كسرت خبز كسرت خبز يعني ذكره للأسف شيخ الفاضل ما في التعامل مع المحاربين المحارب من ما عندك المحارب انسانه هذا السؤال اعطيه لوزاره الاوقاف عندما عندما المجلس الاعلى الاغلى الاعلى اللي سمى فيه أعظم. بعد قليل سنخرج للصلاه ان شاء الله ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته